والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الضالين بالله ضالين السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم. ومو سأت مصيره جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكما إن أرسلناك شاهدا ومبشرا نذيرا لتأمنوا بالله ورسول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 يُفْوِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا قُلْتُمْ إِلَى مَنَامٍ لِتَأْخُذُوا وَذَرْنَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن لَمَّا اللَّهُ أُلَنْ تَتَّبِعُونَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ الشديدين تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يأتك الله أجر حسنا وإنت تولوا كما توليتم من قبل يعذبك عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يقطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولن يعذبه عذابا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وموانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وَعَدَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا مَا كَانَ فِي هِرَّةٍ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هَٰذِهِ وَكَفَّ أيدي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَن تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَقَّ اللَّهُ بِهَا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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء وطاؤهم فتصيبهم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما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 أجرا عظيم